يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى ارْدَ لِلْعُمْرِ لِكَيْ يَعْلَمَ مَنْ بَعْدَ عِلْمِي شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ فَإِذَا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 وَمِنَ النَّاسِمَه يَعبُدُ اللَّه عَ حَرْرفِ فَإِنْ أَصَابهُ خَيْرُونِ طَمَاء نَّبِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيرُ نِقمَ نَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابت فِتْنَةُنِ قَلَبَ عَلَ وَجههِهِ خَصِرَ الدُّنْيَا وَْآخِرَه ذَلِكَهُ الْخُصرَُ الْمُبِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ لِمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ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 لَكِن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقَطَعْ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ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 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَا لَا لَا لَا إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من يرصد من فوق رؤوسهم الحميم يسخر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد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 ايام من معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون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 كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أُذِنَ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا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 وَلَ لَا دَفُْ اللهَّهَّا سَبَعظَّهُ بِبَعْضِ الله الدّمَة الصامِعُ وَبِيع وَصلَو لَ الدِّمَة صَوامِعُ وَبع وَصلَواتُ وَم سَجدد يُذكَرُ فِي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 وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا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 أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ 118. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير 119. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيهِ أُمْنَتِهِ فَيَن سَخُُ اللَّهُ مَا يُقِ الشَّيط فَن سَخُ اللهَّهُ مَا يُلقِ الشَّيطانُثُمَّ يُحكِمُ اللَّهُ آياتِه وَلَّهُ عَليمٌ حكيم.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 وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذٰلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَأَنصَرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُ عَنكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهَّهُ يَحكُم بَيْنَكُم يَوْومَ الْ القِيَامَةِ فيِي مَاكُُم فيِيهِ تَختَلِفُون أَلَم تَعللَم أن اللهَّهَا يَعلملَم مَا فيِي السَّمِ وَالْأَرّ إِ ذَلِكَ فِي كتابابَ إِ ذَلِكَ عَ اللهَّه يَس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 وَإي يَسْلُوبَهُُ الذّبَاب شَيْئ الناسَّ يْتَن قِذُوه مِنْه ضَعفَططالِبُ وَمَقلوبَ مَا قَدَو اللهَّه حَقَّّ قَدْره إِ اللهَّه لَ قَوُّ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 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا الرَّسُولُ شَهِيدًا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ